وقال الذين كفروا إن هذا إلا افْقُلْ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمَ وَزُورَ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِ نَكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَأَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلَ